بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا 124. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساجرة هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى يا إلى أن تذكر وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكلا Ja, أعزم كغافس وغ، وأرق But وذكر الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لمن يرى فإن الجحيم من الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك 117. ومنذر من يخشى يَوْمَ يَرَوْنَهَا كأنهم يوم يرعونها لم يلبسوا إلا عشية